بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين لهم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 لو לא إِلَيْهِ إليهم لَكُونَ فَيَكُونَ مَعَهُنَّ ذِرَاعٌ أَوْ يُلْقَى إلَيْهِ كَذٍ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً إِن ور كيف ضربوك الأمثال فطلوا فطلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إنشاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنها يجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا مقرنين, مقرنين دعوه هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لوناء نزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْمَثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاهها فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِ الَّمَّا كَذَبُوا رُسُلَنَا أُورَقْنَا هُمْ أُورَقْنَا لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا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 هذا عذب فرات وهذا ملح أخرى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 وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ضَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمَرًا مُنيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً خِلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَيَّ ذَكْرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَا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 وَرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا, وذرياتنا قُرَّةَ آيٌّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا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 لقد كذبتم فسوف يكون لزا